هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخش تنزيلا ممن خلق ارض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثري وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخف الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رأنا رم فقال لأهلهم كثؤء إن آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طويء وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا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 وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يأتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى، فألقيها فإذا هي حية تسع. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلولي واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية نخر لنريك من آياتنا الكبر اذهب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 ولقد مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةَ نُخْلِئِ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحِي أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ له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 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع واري فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ من رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهدى إِنَّا قَدْ أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي قال فما بال القرون لولي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 وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورع وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تَوَتَنُخْرِجٍ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَهَبِيْ قال أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحي فتولي فرعون فجمع كيده ثم اتي قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خيب من افترئ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوي قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بللقو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعي فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت لعلي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 ولتعلمن أينا أشد عذابا وهبقي قالوا لن نؤثرك على ما جئنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقاض إن انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابق وَإِنَّهُ من يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يحيي ومن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلِيَ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد أوحينا إِلَى موسى أسر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي فأتبعهم فلعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فلعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل لقد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطول أيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي وَإِنِّي لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتد وما اعجلك عن قومك يا موسى قال أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت امري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فرقت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُ بَقَوْلِي قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ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 هك الذي ظلت عليه عاكفا نحل قلنه ثم لنسفنه في اليم من أسف إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن علم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 وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان إلا لبثتم الا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طنيقة إلا بدتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تلي فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا من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 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقي ومن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 وكذلك اليوم تنس وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابق افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الُولِي؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الزراط السوي ومن اهتدي